وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثه فأصحاب الميمنه ما أصحاب الميمنه وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فلة من الأولين وقليل من الآخرين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 وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا يقينا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل مندود وماء مسكون وفاكية كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهم إن شاء فجعلناهم فكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمو وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا طبل ذلك هترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم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 لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكنون من شجر من زقون فمالئون منها البطور فشاربون عليه من الخميم فشاربون شرب الهيم هذا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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون.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 اشْرَبُون اانتم انزلتموه من المزمن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون أفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنتُمْ أَن شَجَرَتَهَا أَم نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ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 في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين افب هذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليهم منكم ونحن اقرب اليهم منكم ولكن لم تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ترجعونها كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروحا وريحان وجنة نعيم وأما سَلامٌ لَكَ مِن أَصْحابِ اليمين وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ المُكَذِّبينَ الضَّالّينَ فَنُزُلٌ مِن حَميمٍ فَنُزُلٌ مِن حميم